من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مصدقا لما بين يدين وأنزل التوراة هم <تصفيق> عذاب. <تصفيق> هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكوة الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من فيتبعون ويل ل متا Thank <laughs> Rock oh, oh, oh. وهب لنا من لذنك رحمة إنك My